توقفنا أمس يا عم قبل أن ينتهي الإمام من شرح المسألة الرابعة من مسائل الآية الثامنة والعشرين بعد المئتين من سورة البقرة وكان الإمام لا يزال يتحدث عن قوله تعالى ثلاثة قروء نعم يا ولدي فماذا قال الإمام في ذلك؟ كان آخر ما قاله إن المطلقة لا تحل حتى تدخل في الحيضه الرابعة وقال إن الحجة على الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في طلاق الطاهر من غير جماع ولم يقل أول الطهر ولا آخرة ثم أورد الإمام قول اشهب لا تنقطع العصمة والميراث حتى يتحقق أنه دم حيض لألا تكون دفعة دم من غير الحيض وأورد الإمام بعد ذلك قول عمر بحضرة الصحابة عدة الأمة حيضتان نصف عدة الحرة فتح الله عليك يا ولدي نستطيع الآن أن نواصل لقائنا مع الإمام هيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبيس سبحانه الله أوردنا يا إخواني قول عمر رضي الله تعالى عنه بحضرة الصحابة عدة الامه حيضتان نصف عدة الحرة ولو قدرت على ان اجعلها حيضه ونصفا لفعلت ولم ينكر عليه احد فدل على انه اجماع منهم وهو قول عشرة من الصحابة منهم الخلفاء الاربعه وحسب كما قالوا وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يدل على ذلك لأن المعنى يتربصن ثلاثة أقراء يريد كوامل هذا لا يمكن أن يكون إلا على قولنا بأن الأقراء هي الحيض لأن من يقول إنه الطهر يجوز أن تعتد بطهرين وبعض آخر لأنه إذا طلق حال الطهر اعتدت عنده ببقية ذلك الطهر قرآ وعندنا تستأنف من أول الحيض حتى يصدق الاسم فإذا طلق الرجل المرأة في طهر لم يطأ فيه استقبلت حيضة ثم حيضة ثم حيضة فإذا اغتسلت من الثالثة خرجت من العدة وهذا يرده قوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام فأثبت الها في ثمانية أيام لأن اليوم مذكر وكذلك القر فدل على أنه هو المراد ووافقنا أبو حنيفة على أنها إذا طلقت حائضا أنها لا تعتد بالحيضه التي طلقت فيها ولا بالطهر الذي بعدها وإنما تعتد بالحيض الذي بعد الطهر وعندنا تعتد بالطهر على ما بيناه وقد استجاز أهل اللغة أن يعبروا عن البعض باسم الجميع كما قال تعالى الحج أشهر معلومات والمراد به شهران وبعض الثالث فكذلك قوله ثلاثة قروء، والله أعلم وقال بعض من يقول بالحيض إذا طهرت من الثالثه انقضت العدة بعد الغسل وبطلت الرجعة قاله سعيد بن جبير وطاووس وابن شبرمة والأوزعي وقال شريك إذا فرطت المرأة في الغسل عشرين سنة فلزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل وروي عن إسحاق بن راهويه أنه قال إذا طالت المرأة في الحيضه الثالثة بانت وانقطعت رجعة الزوج إلا أنها لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل من حيضتها وروي نحوه عن ابن عباس وهو قول ضعيف بدليل قول الله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن على ما يأتي إن شاء الله وأما ما ذكره الشافعي من أن نفس الانتقال من الطهر إلى الحيضه يسمى ففائدته تقصير العدة على المرأة وذلك أنه إذا طلق المرأة في آخر ساعة من طهرها فدخلت في الحيضة عدته قرآ وبنفس الانتقال من الطهر الثالث انقطعت العصمة وحلت والله أعلم سبحان الله ومحمد لله ولا إلا من الله المسألة الخامسة الجمهور من العلماء على أن عدة الأمة التي تحيض من طلاق زوجها حيضتان وروي عن ابن سيرين أنه قال ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون مضت في ذلك سنة فإن السنة أحق أن تتبع وقال داود بن علي وجماعة من أهل الظاهر إن الآيات في عدة الطلاق والوفاة بالأشهر والاقراء عامة في حق الأمة والحرة فعدة الحرة والأمة سواء واحتج الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان رواه ابن جريج عن عطاء عن مظاهر ابن أسلم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان فأضاف إليها الطلاق والعده جميعا إلا أن مظاهر بن أسلم فرض بهذا الحديث وهو ضعيف وروي عن ابن عمر أيهما رق نقص طلاقه وقال به فرقة من العلماء والآن ننتقل إلى قوله تعالى في بقية الآية ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وفيه مسألتان الأولى قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أي من الحيض قاله اكرمه والزهري والنخعي وقيل الحمل قاله عمر وابن عباس وقال مجاهد الحيض والحمل مع وهذا على أن الحامل تحيض والمعنى المقصود من الآية أنه لما دار أمر العدة على الحيض والأطهار ولا اطلاع إلا من جهة النساء جعل القول قولها إذا ادعت انقضاء العدة أو عدمها وجعلهن مؤتمنات على ذلك وهو مقتضى قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحانهن ومعنى النهي عن الكتنان النهي عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه فإذا قالت المطلقة حط وهي لم تحض ذهبت بحقه من الارتجاع وإذا قالت لم احض وهي قد حاضت ألزمته من النفقة ما لم يلزمه فأضرب به أو تقصد بكذبها في نفي الحيض ألا ترتجع حتى تنقضي العدة ويقطع الشرع حقه، وكذلك الحامل تكتم الحمل لتقطع حقه من الارتجاع قال قتادة كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحقن الولد بالزوج الجديد ففي ذلك نزلت الآية وحكي أن رجلا من أشجع أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني طلقت امراتي وهي حبلا ولست آمن أن تتزوج فيصير ولدي لغيري فأنزل الله تعالى الآية وردت امرأة الأجعي عليه المسألة الثانية قال ابن المنذر وقال كل من حفظت عنه من أهل العلم إذا قالت المرأة في عشرة أيام سطحت ثلاث حيض وانقضت عدتي انها لا تصدق ولا يقبل ذلك منها الا ان تقول قد اسقطت سقطا قد استبان خلقه واختلفوا في المدة التي تصدق فيها المرأة فقال مالك اذا قالت انقضت عدتي في امد تنقضي في مثله العدة قبل قولها فإن أخبرت بانقضاء العدة في مدة تقع نادرا فقولان قال في المدونه إذا قالت حدث ثلاثة حيد في شهر صدقت إذا صدقها النساء وبهما قال شريح وقال له علي بن أبي طالب قالون أي أصبت وأحسنت أما القول الثاني فقد قاله في كتاب محمد وهو لا تصدق إلا في شهر ونصف ونحوه قول أبي ثور وهو أقل ما يكون ذلك في سبعة وأربعين يوما وذلك أن أقل الطهر خمسة عشر يوما وأقل الحيض يوم وقال النعمان لا تصدق في أقل من ستين يوما وقال به الشافعي والآن ننتقل إلى جزء آخر من الآية وهو قوله تعالى إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر هذا وعيد عظيم شديد لتأكيد تحريم الكتمان وايجاب لأداء الأمانة في الإخبار عن الرحم بحقيقة ما فيه أي فسبيل المؤمنات ألا يكتم الحق وليس قوله تعالى إن كن يؤمن بالله على أنه أبيح لمن لا يؤمن أن يكتم لأن ذلك لا يحل لمن لا يؤمن وانما هو كقولك إن كنت أخي فلا تظلمني أي فينبغي أن يحجزك الإيمان عنه لأن هذا ليس من فعل أهل الإيمان ونأتي إلى قوله تعالى وبعولتهن أحق بربهن وفيه إحدى عشرة مسألة الأولى قوله تعالى وبعولتهن البعولة جمع البعل وهو الزوج سمي بعلا لعلوه على الزوجة بما قد ملكه من زوجيتها ومنه قوله تعالى أتدعون بعلا أي رب لعلوه في الربوبية والبعولة أيضا مصدر البعل وبعل الرجل يبعل بعولة أي صار بعلا والمباعلة والبعال الجماع ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لأيام التشريق إنها أيام أكل وشرب وبعال وقد تقدم فالرجل بعل المرأة والمرأة بعلته وبعل مباعلة إذا باشرها وفلان بعل هذا أي مالكه وربه وله محامل كثيرة تأتي إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلى وأعلم وهكذا يا ولدي مر بنا الوقت سريعا قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم